سوره النحل بسم الله الرحمن الرحيم اتى الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل ملائكته بالروح من امره على من يشاء على من يشاء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 119. فإذا هو خصيم مبين لَكُمْ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه شكت الأنفس إن ربكم لراوف الرحيم والخير والبغال والحمير وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ولو شاء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 بَكَرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَا لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ إِن في ذلك لا لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَأْسِيًا تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُهُولًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِذْ تَعُدُّونِ عَمَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ مَا تُعْنِونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَمُخْلِقُونَ اموات غير احياء وما يشعرون ان يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا, قالوا أساطير الأولين ليحملوا من كاملتي يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ودمكع الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليه 119. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم تشاقون الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم 117. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون 118. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين قيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري 119. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون, يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلَّا أنتَ يهمل ملائكة أو يأتي أمر ربك كذالك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرثوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من دونه من شيء نحن ولا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله, أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 110 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 بين له الذي يختلف فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجور الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ بلى يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 117. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وَلَهُ وله ما في السماوات وَلَهُ وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون إِذَا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم, إذا فريق منكم بربهم يشركون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 بحانه ولهم لا يشتهون وإذا بشرا أحدهم بيئك ضل وجهه مسوزدا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدون يجعلون لله ما يكرهون وتصف السننهم الكذب أن لهم أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ لقد لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَهً قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان وعملهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلاف فيه وهدوء ورحمة, ورحمة لقوم يؤمنون والله ك وَإِنَّ وإن لكم في الأنعام لعذرا نسقيكم منا في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه, سكرا ورزقا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 114. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس إن في ذلك لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 أزواجه وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُنَادُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لهم رزقا من السماء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 وَأَنْ رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نَادِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ وضرب الله مثلا الرجلين أَحَدُهُمَا ابكم لا يقدر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أَيْنَمَا يوجهه لا يَأْتِ بخير هل يستوي هو ومن يَأْمُرُ بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُمُنَّ إِلَّا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ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 والله جَعَلَ نِيلَاهِينَ وَاللَّهُ جَعَلَنَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلالَهُ وَجَعَلَنَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ Szanowny panie prezydencie, witam szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydencie, szanowna pani prezydencie, szanowna ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم وإذا رأى الذين فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمك شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون, أن تكون أمة هي أربا من أمة انما إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يضل من يشاء, ولكن يضل من يشاء وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتْتَخِذُ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ أَبْمَا صَدَّتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما 119. وصبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن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 قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لايعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون 129-لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا بالله من بعد ايمانه الا من اكره, إلا من أكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بينكم صدرا فعليهم غضب, فعليهم غضب من الله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 ثم إن ربك للذين هاجو من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك, إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب فكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وَلَحْمَ الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله, فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا, لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون